أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تقيت فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِنِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَقْهِيرًا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 والخاشعين والخاشيعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرهم والذكريات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمًا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 وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم مِنَ اللهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلا تُطِعِ الكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تاعتدونها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 قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْنَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُعْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أي أذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فان تشروا ولا مستأنسين لحديث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 ve ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin, ailelerinin,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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدنهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإسما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ثانك أدنا أي عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا السَّاعَةَ تكون قريبا.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 طاعنا سادتنا وكبرا انا فضلونا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأهم الله مما قالوا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبًا وَأَوْهِبْنَا بِهِ مَعَهُ الطَّيْرَ وَأَلَمَّا لَهُ الْحَدِيدُ أَن يَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وَجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْءُ كُلٍ خَمْطٍ وَأَثْنٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ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 فقالوا ربنا بعد بين أسفالنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديثا ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك آيات لكل صبار شكور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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِهِ الْقَوْلِ يقول الذين استبعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استبعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُبْعِفُونِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْنِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنَّكْفُرَ أن بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابِ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 إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عمنوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ يَا أَهَٰؤُلَاءِ كَانُوا يَعْبُدُونَ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 قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مسنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 حق وما يبدي الباطن وما يعيد قل ان بل لن ترفع على نفسي وين اهتديت فبما يوحى الي ربي انه سميع قريب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 الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مسنا وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 وترى الفلك فيه مواخرا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يونج الليل في النهار ويونج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك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 وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ فَاقِهَبًا إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَظَاهِرُ الْمَصِيرِ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 إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم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 وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورٌ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اشطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم قت صد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 Avelem namir kum, ma yetezkeru fehime, tezker vejaakum nazir, fethuq fmanı zlmin min nazir. Inna Allah alim ghibi smanat ve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 بَلْ إن يَعِيدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدِ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا سَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ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 تَزِينِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ تُنْذِرُ قَوْمًا مَّا يُنْذَرُ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ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 إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ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 قالوا إننا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجم أنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم